تسجيلات التوبة تقدم أين المفر لفضيلة الشيخ علي ابن عبد الخالق القرني الحمد لله أذل بالموت رقاب الجبابة وكسر بصدمته ظهور الأكاسرة وقصر ببغتته آمال القياصرة وأخذهم أخذ عزة فقذفهم في ظلمات الحافرة وصيرهم بها رهنا إلى وقعة الساهرة فأصبحوا قد خسروا الدنيا ولم يحصلوا على شيء من الآخرة أخذهم أخذة الرابية وأرسل عليهم جنوده العاتية فهل تحس منهم من أحد أو هل ترى لهم من باقية سبحان من تفرد بالعزة والكبرياء والديمومة والبقاء سبحان من جعل الموت مخلصا لأوليائه السعداء ومهلكا لأعدائه الأشقياء سبحان من هدى إليه فريق وحقت الظلالة على فريق لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوم ينفخ في الصور ويبعث من في القبور ويظهر المستور يوم تبل السرائر وتكشف الضمائر ويتميز البر من الفاجر ثم علموا أن هناك حقيقة وأي حقيقة حقيقة طالما غفل عنها الإنسان ولحظة حاسمة ومصير ومآل إنها لحظة ملاقكم لحظة ملاقكم إلى أين من هذه اللحظة المهرب وإلى أين منها المفر إلى الأمام ملاقيكم إلى اليمين والشمال ملاقيكم إلى أعلى إلى أسفل ملاقيكم إلى الوراء ملاقيكم لا تمنع منه جنود ولا يتحصن منه في حصون مدرككم أينما كنتم إنه واعظ لا ينطق واعظ صامت يأخذ الغني والفقير والصحيح والسقيم والشريف والوضيع والمقرر والجاهد والزاهد والعابث والصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى كل نفس ستدوق شاءت أم أبت لعلكم عرفتم لا أظن أحدا يجهله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 يخرج بصاحبه إلى جنة أو إلى النار ما زال لأهل اللذات مكدرا ولأصحاب العقول مغيرا ومحيرا ولأرباب القلوب عن الرغبة فيما سوى الله زاجرا كيف ووراه قبر وحساب وسؤال وجواب ومن بعده يوم تدهش فيه الألباب فيعدم الجواب السكرات ما أدرىكم السكرات عنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات اللهم هون علينا سكرات الموت سكرات وأي سكرات يقول العلماء كل سكرة منها أشد من ألف ضربة بالسيف ملك الموت ما ملك الموت الدنيا بين يديه كالمائدة بين يدي الرجل يمد يده إلى ما شاء منها بأمر الله فيعكله وإن له لأعوانا ما يعلم عددهم إلا الله ليس منهم ملك إلا لو أذن الله له أن يلتقم السماوات السبع والأراضين في لقمة واحدة لفعل فلا إله إلا الله من لحظة حاسمة لو لم تعتق للألسنة وتخدو الأجسام وقت الاحتفار لما مات أحد إلا في شعب الجبال ألماء ولصاح الميت من شدة ما يعاني حتى تندك عليه جدران الغرفة التي هو فيها ولم استطاع أن يحضر ميت أحد فنسأل الله العافية والسلام وأن يهون علينا السكرات روي عن الحسن أنه قال رؤية أحد الصالحين بعد موته فقيل له كيف وجدت طعم الموت؟ قال أواه أواه وجدته والله الله شديدا والذي لا إله إلا هو له أشد من الطبخ في القدور والقطع بالمناشير أقبل ملك الموت نحوي حتى استل الروح من كل عضو مني فلو أني طبخت في القدور سبعين مرة لكان أهوان عليه كفى بالموت طامة وما بعد الموت أطم وأعظم ويرى آخر بعد موته في المنام فيقال له كيف وجدت نفسك ساعة الاحتضار قال كعصفور في مقلات لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير فالله المستعان على تلك اللحظات واللهم هون علينا السكرات واجعلها لنا كفارات وآخر المعاناة وهي كذلك بإذن الله للمؤمنين والمؤمنات ولغيرهم بداية المعاناة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 ها هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها تقول كما رويا عنها إنا لعند علي رضي الله عنه وأرضاه بعدما ضربه ابن ملجم عليه من الله ما استحق إذ بعلي يشهق شهقة فيغمى عليه ثم يفيق وهو يقول مرحبا مرحبا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن لمثل هذا فليعمل العاملون وليتنافس المتنافسون فيالها من موعظة ومصير لو وافقت من القلوب حياه من ظفر بثواب الله فكأنه لم يصب في دنياه كأنك لم توتر من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي أنت طالبه واسمع معي أخرى لسعيد بن جبير رضي الله عنه يوم يروي لنا قصة صحيحة متواترة كما قال الذهبي في سيره فيقول لما مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف جاء طائر لم ير على خلقته مثله فدخل نعشه ثم لم يخرج منه فلما دفن إذا على شفير القبر تال يتلو لا يرى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فيالح من خاتمة ويا له من مصير والخير في الأمة يستمر ولن تعدم الأمة خير فاسمع ثالثة إلى هذا الحدث الذي ذكره صاحب كتاب يا ليت قومي يعلمون قال حدثني أحد الصالحين قائلا كان هناك رجل صالح من أهل الطائف عابدا كان عبدا فاضلا نزل مع بعض أصحابه إلى مكة محرما ودخلوا الحرم بعد أن انتهت صلاة العشاء فتقدم ليصلي بهم وهو محرم في الحرم قد خرج لله عز وجل كما يحسب قرأ سورة الضحى فلما بلغ قول الله عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى شهق وبكى وأبكى فلما قرأ ولا سوف يعطيك ربك فترضى ترنح قليلا ثم سقط ميتا فعليه رحمه الله ليبعث يوم القيامه باذن الله مصليا فمن شَيْءٍ على شيء كَمَا عليه كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم واخر يقضي حياته بالتوحيد كل يوم خمس مرات من ثم يشرع ليقيم الصلاة ولما انتصف في إقامة الصلاة سقط ميتًا فعليه رحمة الله سنوات يؤذِّن ثم يجيب داعي الله مؤذِّناً ليُبعث يوم القيامة من أطول الناس أعناقًا مؤذنا فرحمة الله عليه يا لها من خواتم طيبة ملائكةٌ بيض الوجوه يتقدمهم ملك الموت يخاطب تلك الأرواح الطيبة أيتها النفس الطيبة أخرج إلى مغفرة من الله ورضوان ورب الراض غير أضمان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء وتفتح لها أبواب السماء وتحمل الجنازة على الأكتاف وهي تصيح وتقول قدموني قدموني تسأل فتجيب وتثبت فيفرش لها من الجنة ويفتح لها باب إلى الجنة قد استراحت من تعب هذه الدار وإلى راحة أبدية في دار القرار وفريق آخر في تلك الساعة يشقى حسب أن الحياة عبث وله ولعب وإذا به يعاني أول المعاناة نزلت عليه ملائكة سود الوجوه يقدمهم ملك الموت نعوذ بالله من ختام السوء وساعة السوء يقول أيّتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب فتنزع نزعا بعد أن تفرأ في الجسد ثم ترفع فلا تفتح لها أبواب السماء تحمل الجنازة على الأكتاف وهي تصيح يا ويلها أين تذهبون بها ثم تسأل فلا تجيب فيفرش لها من النار ويفتح لها باب إلى النار فنعوذ بالله من النار ومن سوء الختام وغضب الجبار ذكر صاحب قصص السعداء والأشقياء أنه وقع حادث في مدينة الرياض على إحدى الطرق السريعة لثلاثة من الشباب كانوا يستقلون سيارة واحدة توفي اثنان منهما في الحال وبقي الثالث في آخر رمق يقول له رجل المرور الذي حضر الحادث قل لا إله إلا الله فأخذ يحكي عن نفسه ويقول أنا في سقر أنا في سقر أنا في سقر حتى مات على ذلك فلا إله إلا الله رجل المرور يسأل ويقول ما هي سقر فوجد الكتاب فوجد الجواب في كتاب الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر نسأل الله العافية والسلامة عباد الله فريقان لا ثالث شقي فريق في الجنة وفريق في الجحيم فريق, فريق استراح منه العباد والبلاد ومضى إلى جهنم وبئس المحاد ألا ترون ألا تتفكرون ألا تنظرون تشيئون كل يوم غاديا إلى الله قد قوا نحبا وانقوا أجل حتى تغيبه في صدع من الأرض خل الأسباب وترك الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب انتهى أمله وأجل تبعه أهله وماله وعمل فرجع الأهل والمال وبقي العمل فارق الأحبة والجيران هجره الأصحاب والخلان ما كأنه فرح يوما ولا ضحك ولا أنس يوما ما ارتهن بعمله فصار فقيرا إلى ما قدم غنيا عما ترك جمعوا فما أكلوا الذي جمعوا وبنوا مساكنهم وما سكنوا فكأنهم كانوا بها ضعنا لما استراحوا ساعة ضعنوا ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالأموات يقول عوف بن مالك صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من الأنصار يقول فتخطيت الصفوف حتى اقتربت منه فسمعته يبكي ويقول اللهم اغفر له الله اللهم ارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد يقول عوف والذي لا إله إلا هو ولوددت أني أنا الميت في الحسن دعائه صلى الله عليه وسلم له ومن رحمته بالأموات صلى الله عليه وسلم كان يذهب في الليل ليقف على مقبرة البقيع فيدعو لهم طويلا ويترحم عليهم طويلا صلوات الله وسلامه عليه فما أرسله الله إلا رحمة للعالمين وأصحابه كذلك ابن عمر كان إذا قرأ قول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون بكى وأبكى ودعا للأموات وقال اللهم لا تحل بيني وبين ما أشتهي قالوا ما تشتهي قال أن أقول لا إله إلا الله فلا إله إلا الله ما من ميت إلا ويود أن يسجل في صحيفته لا إله إلا الله ولكن هيهات حيل بينهم وبينها وبقي الجزاء والحساب فرحم اللهم رأى أن قدم من الصالحات لثلك الحفر ورحم اللهم رأى أن حاسب نفسه قبل ذاك اللحد الذي لا أنيس فيه ولا صاحب إلا العمل وكفى بالموت واعظا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لجلاسه يوم ما البارحة فلم الفجر قال ما أسهرك قال لما أويت إلى فراشي ووضعت علي لحافي تذكرت القبر وتذكرت الميت بعد ليال تمر علي لحنما تركه أهله وأحبته وخيره تغير ريحه وتمزق كفنه وسر الدود على خدوده فليتك ترى تلك الرائحة المنتنة وتلك الأكفان الممزقة إذا لرأيت أمرا مهولا ثم انفجر يبكي ويقول لا إله إلا الله حاله والله لو قيل لي تأتي بفاحشة وإن عقباك دنيانا وما فيها لقلت لا والذي اخشى عقوبته ولا باضعافها ما كنت اتيها تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلق عبثا كفى بالموت واعظا لمن كان له قلب او الغى السمع يمر عمر بن العاص رضي الله عنه بالمقبره فيبكي ثم يرجع فيتوضا ويصلي ركعتين فيقول اصحابه لما فعلت ذلك قال تذكرت قول الله وحيل بينهم وبين ما يفتهون وأنا أشتهي الصلاة قبل أن يحال بيني وبينها عمر الذي حضرته الوفاء فبكى فقال ابنه يا أبتاه صفلنا الموت قال يا بني الموت أعظم من أن يوصف لكأن على كتفي جبل رضوى وكأن في, في شوكة عوسج وكأن روحي تخرج من ثقب إبرة وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما ثم حول وجهه إلى الحائط ليبكي بكاء مُرًّا مَرِيرًا فيقول ابنه محسنًا ظنًّا أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما فتحت مصر أما جاهدت سبيل الله فيقول يا بني لقد عشت مراحل ثلاث لقد كنت أحرص الناس على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا لو مِتُ في ذلك الوقت ثم هدان الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي والله ما كنت أستطيع أن أملأ عيني من وجهه حياء منه والله لو سألتموني أن أصفه الآن ما استطعت. والله ما كنت أملأ عيني منه إجلال الله، فيا ليتني مت في ذلك الوقت أنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته عليه يقول ثم تخلفت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعبت بنا الدنيا ظهرا لبطن فما أدري أن بي إلى الجنة أو النار لكن عندي كلمة أحاج لنفسي بها عند الله هي لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قبض على لا إله إلا الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء كفى بالموت واعظة يقول ابن عوف خرجت مع عمر رضي الله عنه إلى المقبرة فلما وقفنا عليها ارتعد واختلس يده من يدي ثم وضع نفسه على الأرض وبكى بكاء طويلا فقلت ما بك قال يا ابن عوف تكلتك أمك أنسيت هذه الحفرة حاله يقول لمثل هذا فأعد شد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك لألا تجزع للموت إذا حل بواديك كفى بالموت واعظا وبسير الصالحين عنده عبارة تحل السكرات بمحمد بن أسلم فيقول لخادمه وقد أصابته رعدة يقول خادمه يصيح ويقول مالي وللناس والذي لا إله إلا هو لو استطعت أنا تطوع لله وحدي حيث لا يراني ملاكا يلفعل خوفا من الرياء ولكن لا أستطيع كان يدخل بيته ومعه كوز ماء ويغلق بابه فيقرأ القرآن ويبكي وينشد فيسمعه من له صغير فيقلده في البكاء فإذا خرج من بيته غسل وجهه وكتحلل ألا يرأى ذر البكاء عليه يقول خادم هدخلت عليه قبل موته بأربعة أيام فقال يا أبا عبد الله أبشر فقد نزل بي الموت وقد منَّى الله عليَّ أن ليس عندي درهمٌ يُحاسِبني الله عليه فقد علم ضعفي فإني والله لا أطيق الحساب فلم يدع عندي شيء أن يُحاسِبني الله عليه فله الحمد ثم قال لخادمه أغلِق عليَّ الباب ولا تأذن لأحدٍ عليَّ حتى أموت واعلم أني أخرج من الدنيا ليس عندي ميراثٌ غير كسائي وإناءٍ الذي أتوضَّأ فيه فغطوا علي بكسائي وتصدقوا بإناء على مسكين يتوضأ فيه ثم لفظ روحه في اليوم الرابع ليلقى الله ليس معه من الدنيا شيء فرحمه الله رحمة واسعة خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدني وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هالراح منها بغير الحنط والكفني كفى بالموت واعظا ووالله لو كان الأمر سينتهي بالموت لكان هينا سهلا لكنه مع شدته وهوله أهون مما يليه والقبر مع ظلمته أهون مما يليه كل ذلك هيئ إذا قورن بالوقوف بين يدي الله الكبير المتعالم تلفت المرء يمينا فلم يرى إلا ما قدم وشمالا فلم يرى إلا ما قدم ونظر تلقاء وجهه فلم يرى إلا النار فيا له من موقف ويالها من خطوب تذهل المرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتر الناس سكارا وما هم بسكرة ولكن عذاب الله شديد يبلغ العرق أن يلجم الناس الجام والشمس تدن منهم قدر ميل لها من أحداث مجرد تصورها يخلع ويذيب القلوب يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني. روي عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسه ذات يوم في حجر عائشة فنعس فتذكرت الآخرة عائشة رضي الله عنها فسال الدموعها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ بدموعها ورفع رأسه وقال ما يبكيك قالت يا رسول الله ذكرت الآخرة فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطٍ فإن أحداً لا يذكر إلا نفسه إذا وضعت الموازين حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل وعند الصحف حتى ينظر أبي يمينه يأخذ أم بشماله وعند الصراط نعم عند الصراط أيمر أم يكردس على وجهه في جهنم يؤتى ابن آدم حتى يوقف بين كفتي الميزان فتصور نفسك يا عبد الله وأنت واقف بين الخلاء إذنودي باسمك هلُم إلى العرض على الله الكبير المتعال قمت ولم يقم غيرك ترتعد فراشك تطرب رجلاك وجميع جوارحك قلبك لداحا أنجرتك خوف وذل وانهيار أعصاب شبابك فيما أبليته عمرك فيما أفنيته مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته علمك ماذا عملت به هذه الأسئلة فما الإجابة كم من كبيرة نسيتها قد أثبتها عليك الملك كم من بلية أحدثتها كم من سريرة كتمتها ظهرت وبدت أمام عينيك أعظم به من موقف وأعظم به من سائل لا تخفى عليه خافية وأعظم به من حياء يداخلك وغم وحزن وأسف شديد فإما أن يقول الله يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيا لسرورك وهدأت بالك واطمئنان قلبك والمنادي ينادي سعيد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإما أن يقول الله عافاك الله وسلمك الله إما أن يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه فيذهب بك إلى جهنم مسود الوجه كتابك في شمالك ومن وراء ظهرك قد غلت ناصيتك إلى قدمك أي خزي وأي عار على رؤوس الخلائق ينادى شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا عباد الله الأمر خطير جد خطير إبليس قد قطع العهد على نفسه ليغوينكم أجمعين فقال وعزتك وجلالك يا رب لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم والله برحمته ومنه يقول وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني فالبدار البدار والتوبة التوبة والاستغفار الاستغفار لا يهلك إلا هالك ولا يشقى إلا شقي أكثر من ذكر هذه من الذاد زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة احضروا المحتضرين معتبرين اصدق الله يصدقكم احفظوه يحفظكم عامل الله فلن تخيبوا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نفع الله وإياكم بالقرآن وبسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام وآخر دعوانا أني الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الآمال تطوى والأعمار تفنى والأبدان تحت التراب تبلى والليل والنهار يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد وفي ذلك والله ما يلهي عن الشهوات ويسلّي عن اللذات ويرغب في الباقيات الصالحات. التفتوا وانظروا وتذبّروا وتأملوا وتملّوا بعي... بعيون قلوبكم أين من كان حولكم؟ أين من كان حولكم من دو البأس والخطر؟ سائل عنهم الديار واستبحث الخبر. سبقونا إلى الرحيل وإنا على الأثر. إن للموت أخذة تسبق اللمح بالبصر فكأني بكم في ثياب من المدر. أدخلنا من القصور إلى ظلمة الحفر حيث لا تضرب القباب علينا ولالحجر حيث لا تخرجون فيها لله ولا سمر رحم الله مسلما ذكر الله فزدجر غفر الله ذنب من خاف فاستشعر الحذر كان عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية خلي لعبد الملك بن مروان فلما مات عبد الملك ودفن وتفرّق الناس عن قبره وقف عليه يزيد قائلا. أنت عبد الملك أنت من كنت تعدني خيرا فأرجوك وتتوعدني فأخافك الآن تصبح وتمسي وليس معك من ملكك غير ثوبك وليس لك من ملكك سوى تراب أربعة أدرع في ذراعين إنه لملكٌ هيِّنٌ حقيرٌ وضيع أُفٍ ثم أُفٍ لدنيا لا يدوم نعيمها ثم رجع إلى أهله فاجتهد وجد في العبادة وعلم أنها الباقية حتى صار كأنه شن بال من كثرة ما أجهد نفسه في العبادة فدخل عليه بعض أهله يعاتبه لأنه أضر بنفسه فقال لمن عاتبه قال للذي يعاتبه أسألك عن شيء، فهل تصدقني فيه؟ قال نعم قال نشتك الله عن حالتك التي أنت عليها أترضاها حين يأتيك ملك الموت قال اللهم لا قال نشتك الله أعزمت على انتقال منها إلى غيرها قال اللهم لم أشاهد عقلي بعد قال أفتئمن أي يأتيك المأملك الموت على حالك التي أنت عليها نشدتك الله قال اللهم لا آمن قال حال ما أقام عليها عاقل وما يقيم عليها دون قلب ولب إن الطائر إذا علم أن الأنثى قد حملت البيض أخذ ينقل العيدان لبناء العش قبل الوضع أفتراك ما علمت قرب رحيلك إلى القضل الذي ستنفرد فيه وحدك ويسد عليك فيه بالطين وحدك ألا عملت لك فراشا من تقوى الله فمن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون فلا يومك الماضي عليك بعائد ولا يومك الآتي به أن تواتق فاستعد وأعد يا شاباً عكف على القرآن مسجده ومصلاح والسنة مظهره ومخبر سلِ الله اتبأت وازدد من الحسنات واجعل الآخرة همك يجعل الله غناك في قلبك ويجمع لك شملك وتأتيك الدنيا راغما فجد وسارع وقت زمن الصبا ويا شاباً هجر القرآن وأعطى نفسه هواها فدساها لا تقفن موقفا ينس الخليل به الخليل ولا يركبن عليك من الثراء ثقل ثقيل ولا تسألن عن النقيري والقطمير والصغير والكبير فعد فالعود أحمد قبل أن تقول رب رجعون فلا رجوع ذهب العمر وفات يا أسير الشهوات ومضى وقتك في لهون وسهو وسبات يا شيخ اقترب من القبر عرف أنه منه على قاب قوسين أو أذن فأكثر من الاستغفار وحبل سالسانه عن الزور ورعى رعيته كما ينبغي وعرف قدر يومه وليلته بشراك بشراك ضعف العمل فإن الخيل إذا وصلت إلى نهاية السباق قدمت كل ما لديها من قوة لتفوز بالجائزة ويا شيخ نسي الله في شيخوخته بعد شبابه فارتكب الجرائم وقارة الكبائر ووقف على عتبة الموت أين الهوى والشهوات ذهبت وبقيت التبعات تتمنى بعد يبس العود العود وهيهات يا من شاب رأسه فما استحيا من الله يا من شاب رأسه فانتهك حدود الله وأعرض عن منهج الله تب إلى الله قبل أن تكون قبل تكون ممن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إلى من ضيع الصلاة واتبع الشهوات إلى المنافقين والزنات إلى الظلمة والبغات، إلى من طغى وآثر الحياة الدنيا إلى المغتابين والنمامين والحاسدين وأكلة الربا إلى من ألهاهم التكاثر فنسوا بأعترة المقابر وتحصيل ما في السرائر إلى من أضنى عينيه بمشاهدة المسلسلات واستقبال القاذورات، إلى من ضربت أذنه باستماع الأغنيات إلى من شغلته أمواله المحرمة والشركات، إلى من أعمل هوا بصره وأصم سمعه فكان حياً وهو في عداد الأموات إلى الراشين والمرتشين وأهل السكر والمخدرات إلى المسبل والمنان والمنفق سلعته في الكاذب إلى الكاسيات العاريات إلى العصات جميعاً من الموت والقبر والحساب أين المفر؟ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر أفرعيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب إرجعون لعلّي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون عباد الله آن الأوان أن نعلنها توبة إلى الله باللسان والجنان ذنب عظيم وقلب خائف وجل ومنك يرجى أمان الخائف الوجل رباه لي فيك ظن لم يزل حسنا فعافني وهديني قبل انقضاء جلي اللهم إن نشهدك في هذه الساعة المباركة أن تُبنى إليك أسأنا وأخطأنا وتعدينا والحرمات انتهكنا أذنبنا رباه كل الذنب وأسأنا كل الإساءة من يغفر الذنب إلا أن من يستر العيوب إلا أن مالي يفتح الباب ان اغلقته من يعطينا العطاء منعته لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اللهم ارحم في الدنيا غربتنا وارحم عند الموت مصرعنا وارحم في القبر وحشتنا وارحم في الاخره بين يديك وقوفنا يا ارحم الراحمين ربنا حالنا لا يحصى عليك وذلنا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك عبيدك تمزق وانال منهم عدوهم فاللهم لطف بهم وارحمهم رحمه تغنيهم عن رحمتك من سواك اللهم لطف بهم وارحمهم رحمه تغنيهم عن رحمتك من سواك اللهم هبلهم فرجا قريبا اللهم هبلهم فرجا قريبا اللهم هبلهم فرجا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام يا من لا يهزم جنده ولا يغلب اولياؤه يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز ألا تجعل لظالم ولا فاسق ولا مبتدع ولا لكافر على المؤمنين سبيلا اللهم كلنا ولا تكن علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم ارحم موتنا وعاف مبتلانا واختم لنا بخاتمة السعادة واكتب لنا الحسنى وزيادة اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور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 شارع المكارون، تليفون وفاكس. وفاكس، ستة،, ستة. سبعة، اثنين، سبعة. سبعة. سبعة. سبعة، تسعة،, تسعة. اثنين، صندوق بريد، ثمانية آلا, آلا وثلاثمية وجزاكم الله خير،